فَلَا تُجِرْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ فَلَا تُجِرْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي حَيَاةِ الدُّنْيَا وَتُذْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ni wa